نَدْعُو تَعَالَى وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا وَأَفْضَلُ الذِّكْرِ ذِكْرُهُ لَمَّا مَاتَ وَمَنْ يُضْلِلِ الْفَرَاهِدَ يَهْدِ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ <تصفيق>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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبع كتاب البيع باب الشروط وكنا قبل قد ذكرنا من شروط البيع ستة فمن يستطيع عدها فمن يستطيع عدها فالضل التراضي التقابض لا التقابض ما هو شرط التقابض شرط يا احمد طب ما الدليل على انه ليس شرطا ما الدليل نعم؟ الرهن. حديث من أسلف فليسلف في شيء في كائن معلومها. أنت ذكرت التراضي فبقيت خمس معلومية السلعة، معلومية الثمن، كذا. من قيّة السلعة. باخي شرفان معك. هم ان تكون السلعة مباحة النفع يبقى شرط اهلية العاقد اما الشرط السابع وهو الاخير ان تكون او ان يكون المبيع مقدورا على التسليم يبقى القدر على تسليم السلعة او الثمن ودليل هذا الشرط حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع أن تراضي وحديث أبي فريرة رضي الله عنه نهيه عن بيوع الغرر، وعده العلامة ابن عثيمين رحمه الله وعده العلامة ابن عثيمين رحمه الله بأنه من الميسر من المقامرة وعلنه من وعلل له رحمه الله بأن بيع ما لا يقدر بأن بيع ما لا يقدر على تسليمه سيكون بأقل من ثمنه الحقيقي ولما فيه من مخافرة هذا الكلام مفهوم نعم طيب من شرط البيع أن يكون البائع قادرا على تسليم السلع تمام وهذا الشرط يلتقي وشرط ماذا وشرط الملكية لأنه لما لم يعد قادرا على تسليم السلع لم يكن في حكم ماذا في حكم مالكها صحيح لإني ما معنى أن يكون الرجل مالكا للسلعة أن يقدر على ماذا على تسليمها؟ لما لم يكن قادر على تسليمها ماذا صار ماذا؟ صار, صار كأنه ليس مالكا لها أو كأنه يبيع مالا ما لا يملك؟ ومثال هذه المسألة في عصرنا هذا مثال بيع الشيكات المالية. بيع الشيكات المالية فهذا في حرم من جهتين وهذا شائع جدا في أوساط المحامين لأنه بيذب إليه رجل بشيك بنكي، فيبيعه لماذا؟ للمحامي بأقل من ماذا؟ من سمنه تمام؟ وبين التجار وبعضهم البعض يعني التاجر يكون له مثلا على فلان مال بشيك بنكي تمام فيأتي رجل له مال على صاحب الشيك هذا تمام فيعطيه الشيك مكان المال هذه مفهومه يعني اسمه تاجر نصف الجملة وتاجر الجملة وتاجر التجزئة صحيح. تاجر نصف الجملة كله مال عند تاجر اللي تجزئة، وعليه مال لتاجر ماذا الجملة، فيعطيه ماذا الشيك الذي له على تاجر اللي تجزئة، هذا البيع صحيح، هذا يحل محل الحوالا، ف بهذا البيع صحيح، وهذه المسألة تسمى مسألة بيع ديون. هذا البيع ليس صحيحا من جهتين وهذا البيع فاسد من جهتين اولا لان بيع الشيك يدخل لان بيع الشيك البنكي يدخل تحت ماذا تحت ما لا يقدر ما لا يقدر الرجل على تسليمه لان هذا الشيك قد, قد يستطيع تسليمه وقد لا يستطيع صحيح بدليل في آلاف الشيكات الآن تعتبر لا قيمته لها فإذا أصبح لا يقدر على ماذا على تسليم، وثانيا لأنه غالبا ما يباع الشيك بأقل من ماذا من, من قيمته أو ثمنه سيكون داخلا في باب ماذا في باب الربا يا رجل لأن ما هو الربا؟ انا ما معي اقلام اليوم اظن اب قال بديناره. كما كان يقال في عصر السلف فاقول هذا داخل في باب الربا من ناحية اخرى داخل في باب الربا من ناحية اخرى لماذا لانه يبيع الشيك باقل منه يعني الشيك يكون مثلا مقدر بثلاثة الاف جنيه المحامي يقول له خذ الفين ومالكش داعو انت بالموضوع فيكون قد باع مالا بايه بمال مع الفضل والايه والزيادة وبيع المال بالمال مع الفضل ربا هذا يسمى ربا الفضل انت دفهم هذا المسلا اخي حقا طيب ما عندك الشركة داخل شكاية نعم ومتروح تداني البنك مم. هي الشكاية عجلة لسه وقتا مجالة البنك بيحط فلوس دي للشدر ولكنه أخذ فلوس دي فالسنة هاكد فايدة أو ربا هذا من الربا قولا واحدا هذا من الربا قولا واحد ثانيا أنا أقول شيئا بالنسبة للتعامل مع البنك البنك المشاهد رباوية انتهى الموضوع فلا جوز التعامل معها إلا في باب ضرورة كمثل الذي يستورد فيحتاج لفتح اعتماده بنكي أو مسموشه مستند لكي يستطيع الاستراع أما ما لم يكن باب ضرورة فلا يجوز التعامل معه حتى ولو كانت صورة التعامل شرعية لماذا حتى لا يعان على ماذا على استمرار نشاطه فيكون ذلك من باب العون على الاسم والليه والعدوان فيكون ذلك من باب التعامل على إثم العدوان فالبنك ربوي لا يجوز أن يتعامل معه أصلا إلا في باب إيه؟ الدرورة إلا في باب الدرورة طيب فقلنا مثال هذه المسألة بيع الشكات البنكية بيع الشكات البنكية فهذا يدخل تحت بيع ماذا تحت بيع ما لا يقدر الرجل على تسليمه كما أنه غالبا يكون بأقل من قيمتها المالية فيكون ذلك من ربا كذلك من بيع ما لا يقدر الرجل على تسليمه بيع الأرض المرسوبة مثلا يعني في رجل يكون مستولي عليه على قطعة أرض للدولة وبين بين الحكومة منازعات فيذا فيبيعها لرجل آخر يقول له سبني أنا في المنازعات دي. هذا لا جوز لأنه بيع ما لا يقدر على ماذا على تسليمه بيع ما لا يقدر على تسليمه تمام؟ وهذه شروط البيع السبعة ونكون بذلك قد انتهينا من ماذا من اول ابواب كتاب فكتاب وهو كتاب الشروط لنشرها في باب اخر من ابواب البيوع باب الخيار باب الخيار والخيار والخيار هو الأخذ بخير الأمرين لغة ب بخير الأمرين الخيار هو الأخذ بخير الأمرين والصلاح هو الأخذ بخير الأمرين من الامضاء او الفسخ ويرحمك الله هو الاخذ بخير الامرين من الامضاء او الايه أو الفسخ ما معنى من الامضاء او الفسخ من امضاء البيع او ماذا او فسخه تمام فتصبح مخيرا بين امضاء هذا البيع وبين ايه اضرب مثال يتضح المقال انت اشتريت سلعة فيها عيب تمام فانت مخير بين ماذا بين امضاء هذا البيع بين ايه اشتريت بطيخة مثلا فوجدتها بيضاء فانت مخير بين امضاء البيع وبين ايه وبين فسخه اشتريت سوبا به كذا او كذا فانت مخير بين امضاء البيع وبين ايه وبين فسخه يبقى مفهومة يبقى الاخذ بخير الامرين من الانضائي او الايه او الفسخ سواء كان للبائع او للمشتري سواء كان للبائع او للمشتري خيار المجلس يبقى القسم الاول منه خيار المجلس والمقصود بالمجلس هو مكان التبايع ما الدليل على خيار المجلس فالبال نعم ودليله هذا القسم هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا امسك هذا الحديث له قصة تذكرونها حديث البيعان بالخيار نعم لا لا لا هذا الحديث له قصة مصصطلاحية نعم هذا الحديث يعتبر مثالا على ماذا على العلا غير له قادحة لأن الحديث يرويه من عمر بن دينار صحيح يرويه عمر بن دينار عن حكيم بن حزام فبعضهم يرويه من الحديث عبد الله ابن دينار فيكون قد أبدل راويا براوين لكن هذه ليست علا قادحة لماذا لأن كل من عمرو وعبد الله ثقة فهذا مثال على العلة غير قادحة ومن هنا زاد ابن كثير رحمه الله في اصطلاح الحديث الصحيح فقال ما رواه العدل الضابط عمس له إلى منتهى من غير أن يكون شاذا ولا معللا بعلة قادحة ولا معللا بعلة قادحة فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقوله ما لم يتفرق يعني بأبدانهما وأين هذا الضابط تجده في العرف فالعرف هنا يقرر متى تفرق الرجلان بمعنى انصرف البائع او انصرف المشتري فيعتبر قد حصل ايه تفرق فانقضى المجلس فلا يكون خيارا بعد ايه انقضاء ايه؟ المجلس فاذا تفرق بابدانهما يكون المجلس قد ايه قد انقضى تمام فلا يصبح مخيرا عند اذن بين انضاء البيع او ايه او فسخي. تمام. إذا تفرق لم يجز الخيار عند إذي. والتفرق قد يكون بالأقوال. قاله الإمام التحawi رحمه الله. يعني ايش بالاقوال لو قال لك تشتري كذا تقول نعم اشتريت يبا تم الخيار يبا ما لا يصلح الخيار بعد لكن لطالما في خيار في الاقوال يعني بمعنى تشتري كذا بعشرين لا هو بسلسين إذا الى هنا لسه الخيار إيه؟ خيار المجلس قائم لكن متى اتفقت اقوالهما يبا اصبح خيار المجلس غير, إيه؟ غير قائم يا اخي هذا خيار اخر من دخلنا في قضية اخر يبقى اذا التفرق يكون اما بالقوس تمام او اما بالبدل او اما بكتابة ورقة صحيح يعني مثلا تذهب للمحل متى كتب لك البون لذلك تجد بعضهم يكونوا ايه حريصا يقول لك انت خلاص وفئت على السعر لاني لو كتبت البنئ مش هيرجع فيعتبر خيار المجلس قد انقضى بكتابة ليه الورقة التي تعتبر بمسابة عقد عقد بيع وشراء يبقى التفرق يكون بالبدل او يكون بماذا بالقول او يكون بماذا بالكتابة او يكون بالكتابة فضل تفتير التفرق يعني هو المجر الحنفية، المجر الحنفية أصلاً بي... آ... يعني لا يعتمد أصلاً على حديث آ... ال الخيار أو خيار المجلد. يعني الم... يكون عن أصلاً خيار أصلاً هيرجع على حديث تشتري لأن... هذه بعشرين، تقول اشتريت هذا تعتبر تراضيا أم لا؟ نعم هذا تراضي الخيار المجلس معنى زائد على على التراضي بارك الله فيك هذا يعتبر تراضي ويعتبر المجلس انقضاء باذن ام لا ما لم المجلس يعني افرض ان الرجل اشترى السلعه وظل واقفا لساعة لساعتين يحق له الخيار المسألة هنا بارك الله فيكم ضابطها هو العرف تمام فاذا قرع العرف انه متر قال الرجل انا اشتريت فالتفروق يكون هنا بالقول او بكتابة ورقة او بدفع المال تمام او بدفع المال او بالمبادلة ما يضر بعدها انه ظل المجلس قائما لاني لا شك لدفع المال قرينا على ماذا على انتهاء المجلس صحيح ام لا طيب قوله اشتريت تمام هذا يعتبر انقضاء للمجلس تفرقه بالبدل يعتبر انقضاء للمجلس كتابة الورقة تمام يبشرون هنا ترك المسألة لتحديد ماذا تحديد الورف تذكرون القاعدة ان كل امر جاء في الشريعة ولم يحد بضوابط فضابطه ماذا العرف كما قال وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد نعم في تفسير الحديث بان التفرغ يكون يبا اذا انت تنفي التفرق بالورقة هذي انو كتب له ورقة ودفع له المال وظل واقفا تعتبر من مجلس قائم والخيار قائم لا لا لا وجبت منين هذا الوقت جبت منين طب حال الشخص انه قال اشتريت اين ظاهر الحديث اين الحديث الحديث انت احنا قلنا ان التفرق هنا يحدث بالقول يحدث بالبدن يحدث بالكتابة لا لا هذا بعيد اتفضل العرف مختلف بين الناس يعني فيك عاملين بالطاوله في عندك لا هنا نرجع إلى تعريف العرف بارك الله فيك العرف لا يدخل فيه السخه ولا الدهماء ولا تمام هذا لا يكون عرفا تمام وإلا فكم من أشياء موجودة عند مأمسال هؤلاء وهي عرف بينهم ولكنها ليست ليست عرفا شرعيا صحيح ليست عرفا شرعيا إنما العرف هذا ما توافق عليه أصحاب العقول والفطر السليمة أصحاب العقول والفطر السليمة فالتفرق قلت يكون بالبدن وتفسير ابن عمر له بالبدن لا ينفيه تفسيره بالقول او بالكتابة وهذا مذهب لباب اهل العلم منهم الطحاوي والحافظ ابن حجر رحمه الله تمام فنقول اول خيار هو خيار ماذا خيار المجلس لقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق ما لم يتفرق فضل لا هذا لا يذهب بمعنى الحديث سلمك الله لا. تمام احنا قلنا ان ضابط المسألة هو العرف والعرف اليوم يقرر انه متى قال له اشتريت كما يحدث في بيوع المزادات وهناك كلمة تقال تمام في المزادات معناها ان تم له تم البيع صحيح والتفارق هنا يحدث باليه يحدث بالقول ولذلك يمهله بهذه الكلمات السلاسة التي تقال في البيع وهذه كلمات لا ادري اصها هي ثلاثة عداد فرنسية صحيح ما اظن هذا آه. طيب فنقول بأن هذه المسألة تتفق معي أن ضبطها العرف أم لا مسألة لا مسألة التفرق ضابطها العرف أم لا طيب إذا كان العرف يقارن من التفرق الآن يحدث بالقول وقوله بعد وقوله اشتريت بارك الله فيك ما هذا تفرق يا محمد هذا التفرق هذا التفرق من يقول هذا ليس تفرقا يعني هذا ابن هو قال اشتريت وقف الى جواره ساعة اما تعتبر ذلك اتعتبر ان خيار المجلس قائم لا يقول بذلك احد نعم ليس له أن يرجع متى قال له اشتريت تمام وقراء أخرى مثل دفع الثمن تمام يعني إثر ذنه دفع عليه السمن وظل واقفا وأعطاه ورقة البون مثلا تعتبر التراضي تم ولا لا طب لما لم يتفرق بأدانهما يه فضل احنا قلنا ان العرف ضابط في المسألة العرف ضابط في المسألة يبقى قلنا الشرط الاول او الخيار خيار المجلس وهذا هو القسم الاول تمام ومن قراء انقضائي المجلس دفع السمن او كتابة كتابة العقد او انقضاء مدة زمنية او انقضاء مدة زمنية ثاني قراء على انقضاء خيار المجلس ولا حل بعدها ان يقيله في البيع فرع ان يقيله في البيع ما تدري يقيله يعني يرجع في البيع يعني. فرع ويجوز الشرط بينهما على الخيار لمدة زمنية يعني كما يحدث في بعض البيوع اليوم تمام ان يعطيه مثلا السيارة ويعطيه خيار اسبوع تمام او يعطيه مثلا شراء البطاريات مثلا يقول معك ايه ضمان لثلاثة أشهر أو لأسبوع لو حدث شيء في مدة الأسبوع لك ايه الخيار هذا الشرط جائز وإن كان المجلس قد انقضى وتفرق بأبدانهما هذا الشرط جائز أم لا ما الدليل على جوازه وكانك غضبت يا رجل <تصفيق> ما الدليل على جوازه أجب أنت محمد صحيح ودليل جواز هذا الشرط حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ويثبت خيار المجلس ويثبت خيار المجلس في البيع ويثبت خيار الشرط ويثبت خيار الشرط في كل العقود وان طالت المدة وان طالت المدة هل هناك إشكال في مسألة خيار المجلس هل هناك إشكال طيب القسم الثاني خيار العيب خيار العيب العيب ويثبت الخيار بالعيب ما الدليل على هذا الشرط او ما الدليل نعم على هذا القسم هذا بعيد ما الدليل عليه على خيار العيد حديث من اشترى شاية المصرر فله ردها وصاعا من, من تمرن كذا الحديث طيب فله ردها وصاعا من تمرن فهنا خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد هذه الصفقة وأن يرد معها صاع من تمر نعم صاع من تمر لماذا ثمن اللبن تمام ثمن اللي اللبن ولأن الإسلام يمنع الظل كما أن العيب ينقص قيمة السلعة كما يفقدها شرطا من شروط البيع وهو معلومية ماذا السلعة علما ينافي الجهالة علما ينافي الجهالة وبالنظر الصحيح ان, الإس أن الاسلام يمنع الظلم يمنع الظلم ولكن يشترط في العيب ان يكون عيبا مؤثرا يبقى هنا عضفنا شرط زائد على العيب ان يكون العيب ايه لان هناك اشياء قد تسمى عرفا عيبا ولكنها ليست إيه؟ ليست مؤثرة في في السلعة او بضعبة الشرع ليست ايه مؤسرة مثالهم مثلا رجل اشترى ثوبا تمام والثوب غالبا ما تكون هناك ازرار زائدة لم يجد هذه الازرار الزائدة في ليه مع الثوب هل هذا مؤسر فيها ليس مؤسرا صحيح ليس مؤسرا في السلع عيب اشرت ان يكون العيب مؤسرا طب ضابط مسألة التأثير ايه هو لا ايه نعم ينقص من قيمتها تمام وضابط هذا الشرط وضابط هذا الشرط انه ينقص قيمة السلع تمام لكن اذا لم ينقص قيمة السلع لا يعده إيه؟ عيبا من جهة الحكم وان كان يعد عيبا من جهة جهة الوجود من جهة الوجود يبقى ضابط الامر ان يكون العيب مؤسرا ينقس قيمة السلعة او قيمة المبيع او قيمة المبيع تمام مثاله من اشترى غنمة او ابلا او بهيمة على شرط سن معين فوجدها في غير هذا السن بحيث ينقص إيه؟ تنقص قيمتها يعني مو اشتراها على سن انها مثلا معينة فوجدها في سن اه الشراء على أساس أنها جزعة فوجدها تبيعة ولا شك أن الجزعة أرغب وسمنها أعلى لأنها تستخدم في ماذا في الولد أما التبيعة فولدها غالبا يكون قد إيه؟ قد انقطع تمام فهذا عيب مؤسس يشرع له رد له رد السلعة عند اذن يشرع له رد السلعة عند اذن او من اشترى بهيمة على انها ذكر مثلا على صفة معينة فوجدها انساء هل يشرع له الرد؟ يشرع كذلك كما في النكاح رجل زوج امرأة على انها ذكر فلما دخل بها وجدها فيبا هذا عيب أم لا عيب تمام وعيب مؤسر فيجوز عندئذ أن يفسق هذا النكاح وأن يأخذه منها ما أمهرها ما أمهرها يبقى ثانيا خيار خيار العيب خيار العيب شرط أن يكون العيب ايه؟ أن يكون العيب مؤسرا هذا واضح خيار العيب طيب هنا نأتي إلى فروع موجودة في الواقع لو اشترى مثلا البطيخ على شرط أن يكون أحمر فوجده أبيض هل له رده أم لا له رده لأن هذا العيب مؤثر أم لا مؤثر لكنه لم يشتريه على هذا الشرط ليس له أن يرد المبيع ليس له أن يرد ليه المبيع طالما أنه لم يشتره نعم نعم لا بس بأهل الخبرة بخبرتهم يعرفون بالدليل انه يمسكها ويقول لا دع هذه وخذ هذه وكذا فعلا اهل الخبرة يستطيع الرجل منهم ان يتبين تمام ان يتبين وفعلا ذو معرف بها تمام فهذا الشرط معتبر كأنه يقول لك على المقصر تمام فهو شرط معتبر ولكن اذا لم يشترط عليه هذا فليس لك رد له رد المبيع فليس لك رد المبيع نعم شونا هو مسترقش من المبيع مسترق الحمراء لكن العرض معروف ببارد المبيع يشتريه لا لا مش شرط احيانا ممكن يشتريه على على غير هذا الشرط هذا وان كان موجودا احيانا لكن وقد لا ينعدم تمام كشراء شراء مثلا بعض السلع على الشرط شراء اللب على على التجربة تمام أو شراء مثلا بعض الأشياء الحجارة مثلا على على التجربة طب هنا السؤال لو الحجارة التي تباع في أكياس مغلقة هكذا ثم عند التجربة تبين أنها إيه فارغ عليه وشرع رد هذا البيع يشرع رده وللأسف أن التجار اليوم يعني لا يردون هذا ليه هذا البيع يقول أنا اشتريتها هكذا لا لك ردوا لأن هذا عيب له عيب مؤسف والإسلام يمنع بيوع له الغرر وهما إذا نقول إلى مثل هذه الأشياء يجوز اشترات التجربة عند عند الشراء لمنع ماذا لمنع الغرر ولمنع الظلم ولمنع الظلم تمام اتفضل ولو لم يشترط يعني ان اشتريت اللبن من التاجر فلما مشيت الى البيت وقمت بغليه تقطع أو تخصر هذا اللبن أو تجبن لي رده لي رده بشرط أن يتحقق ماذا أن هذا العيب لم يكن من فعلي أنا يعني مثاله مثلا يسألك أنت تركت خارج الثلاغة فترة هل الإناء الذي استخدمته كان رظيفا لو انعدمت هذه الأسباب يبا إذن لك إيه رده وليس له أن يمنع ذلك لأن هذا عيب مؤثر أم لا مؤثر ولو اشتريته على غير هذا الشرط يكون هذا من بيع الغرب ليه لأن احتمال أن يكون كذا واحتمال أن يكون إيه؟ أن يكون كذا تمام فعليه تمام نقول بأنه وإن لم يشترط وإن لم يشترط تمام يشرع له رد المبيع او فسخ البيع بالعيد يشرع له فسخ البيع بالعيد فهذا هو القسم الثاني من اقسام من اقسام الخيار من اقسام الخيار وهو ما يسمى بخيار العيد بخيار العيد هل هناك مشكلة او اشكال فضل؟ هذا يعني هذا يعني الله الله على هذا يعني البيت هذا السؤال جيد هذا السؤال جيد. يرجعنا الى ضابطها هل العرف هل العرف هنا يقرر ان هذا لا يباع الا على شرط ان تكون حمراء ام يمكن شراءها حمراء او بيضاء عليه على حالنا، تمام فيرجع الى ضابط العرف في هذه المسألة لان العرف يوجد فيه الامران ما. في بعض الأحيان يقول لك على المكسر وفي بعض الأحيان لا يشترط هذا للشرط. الله تعالى أعلى وأعلى. خبر أمي. ما قلنا على الشرط؟ نعم. لو شارته لو شارته له رد النبي. وإن لم يشرط فكان يباعه عرفا على هذه الصفة لا ما أتقول طبعا بيحصل بعض الناس يقول له انا اشتري هذه تمام اشتري الاثنين دول اشتري التلاتة دول بغير ايه بغير اشترات فليس له رد الايه السلع عندئذ طالما انه اشترى على هذه الصفة يجوز احنا قلنا يجوز البيع بسعرين مدى اسم خيار السمن ده القسم الثالث من اقسام الخيار ما يسمى بخيار السمن اذا كانت حمراء فهي بكذا الكيلو بكذا واذا كانت بيضاء الكيلو بكذا تمام؟ كما يحدث في البطاريات احيانا بطاريات اجهزة التليفون يقول لو هتأخذها على الضمان فهي بستين ولو تأخذها بغير الضمان فهي بثلاثين هذا ما يسمى خيار خيار الثمن وسيأتي ذكره معنا لا, لا يعد من بيع الملامسة تمام لا يعد من بيع الملامسة هذا تمام بيع الحجارة في أكياس لا يعد من بيع الملامسة لو شارته على انه اذا كانت مهيبة العرف لا يحل حراما نعم يعني احكي من يشترى سيارة رجل اشترى سيارة من رجل وشارته انه هو مش مسؤول عن اي عيب يظهر بعد كده نعطيه نقود هنا وبعد اللي هو مبدأ البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل هذا المبدأ غير شرعي هذا المبدأ غير شرعي هو صحي أحياناً تمام هو صحي أحياناً لكن لا صحي إطلاقاً إنه متى وجد عيب في السلعة مؤثرا ف. كان على قول هو أنا أتبع اتبع يعني حديد المسلمون عند شروطهم نعم ولكن هذه الشروط لا تحل حراما يعني هذا النقال اشتريها وانا اشتريتها على صفة ان هذه السيارة مثلا خالصت الجمارك فلما ذهبت لتجديد رخصتها وجدت ان ايه عليها جمارك ايه اشتريتها عالية جدا ولكن عند شرائها تمام لم يكن يظهر هذا ثم تبين هذا العيب بعد لدرجة انه خسر فيها فوق عشرة الاف هناك يعني هو بيقول يعني ممكن يقول ان هي خردة على خردة يعني خردة مش لو اشتراه على خردة؟ هو ده أول خردة يعني أوه بس يعني يعني يحط اي شيء كده رجوعه. ويقولون أنت اشتريته خردة. الخردة لها سعر عرف معروف. تمام لا لو بيسر السياره ده مش خردة تمام نفس هذا يا في لا هذا, هذا لا جوز تمام العيب حتى ولو حدا ستفرق بالابدان او حدا ستفرق بالقلب تمام فيجوز رد الصلعة بالبين نحن نصلي بالدور الثالث فلا علينا تحية مسجد نعم كل ما أرشقها بالمسجد فلاو حكم له المسجد يعني الشارع مثلا لو اتصلت الصفوف إلى الشارع أخذ الشارع حكم المسجد فمن يدخل فعليه أن يصلي تحيه له المسجد متى اتصلت الصفوف إليه أصبح له حكم ليه حكم المسجد تمام <تصفيق> بارك الله فيك متى اتصلت الصلاة أنت تصلي على على صوت إمام المسجد واتصلت الصفوف إليه ربما يتسمى هذا الشارع هذا المسجد ما يعني تصلي انت جاي فين؟ المسجد. جاي الشارع ولا جاي المسجد خلاص <تصفيق> <طلعا> انتهى <تصفيق> انت جاي المسجد متى اتصل في الصفوف اليه اخذ حكم الايه اخذ حكم المسجد <تصفيق> طبعا هذي مسألة اخرى اللي هي اتصال الصفوف والصلاة في الادوار العليا. تمام على صوت إيه؟ قال ان الصوت بيعتبر له حكم إيه؟ اتصال الصفوف طالما انهم نصلون بصوت الإيه؟ الامام منتظمون مع جماعة الإيه؟ المسجد لحاجة وهي مثلا اننا لا نستطيع صف الصفوف فين؟ واتصال الصفوف اليهم في الادوار العليا ولحاجة فصل الرجال عن النساء الاخرين رفع اليدين في الدعاء هو من السنة أم نضع يدينا على صدرنا أولا نضع اليدين على الصدر بعد الركوع هذا الفعل بدعة وأرجو أن تفرق بين أمرين بين كون الفعل بدعة وبين كون الفاعل مبتدعا تمام فليس كل من وقع في البدعة وقعت البدع عليه تمام فهذا ليس من السنة لأنه لم يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو رواية ضعيفة أنه كان يضع يديه على صدره بهذا الركوع لم يثبت وتواتر عمل المسلمين وتتابع عمل المسلمين على إرسال اليدين 14 خرما كاملة في دلالة على أن ماذا؟ على أن الأصل هو إرسال اليدين تمام وطبعا حديث الذي استدل به بعضها للعلم تمام هو حديث كان يضع يديه اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة قوله في الصلاة هنا يعني القيام الأول وهذا من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء وليس هذا من قبيل العام المخصوص كما قال بعضها العلم لأن من شرط العام عند الأصوليين أن تكون مخصصاته أكثر منه الحديث قال من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين من اسم جنس وفيد له العموم تمام وشمول نما استثنى من هذه الصورة مثلا امام الجمعة لانه كان من هدي صره سلم انه يأتي إلى, الى المنبر ولم يكن يصلي ركعتين تمام فكل استثناء يلزم عليه حتى في الان وما الفرق بين الدرس وغيره إبراهيم والحديث قال من لا لا لا بدليل يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يجلس معه قال ارجع فصلي فإنك لم تصل فأقامه صلي ركعتين والجمعة حال مخصوص يا إخواني التعامل مع بنت فيصل انا الى الان لا ارى حرجا فيه ولا احب ما يتردد على ألسنة الناس من اني بنك فيصل فيه كذا او كذا تمام فنقول هذه المسألة لابد من التحقق منها ولو وجدت بعض صور الربا في تعاملات البنك هذا لا يحرم تعاملات البنك مطلقا ولا احب ان نردد هذا الكلام خاصة بين العوام. إن هذا يخفض ثقتهم بماذا؟ بالمعاملات الإسلامية وستكون النتيجة ماذا؟ إن طالب بنك فيصل زيف زي بنك مصر أو بنك كذا إذا مع البنك الثاني اللي بيأعطي فائدة أعلى وعلى الأقل نقول إن بنك فيصل وإن كان فيه من التعاملات غير الشرعية فهو أقل أقل أقل مفسد من ماذا؟ من البنوك الأخرى. خاصة وكان من غرضي ومن مقصودي إنشاء هذا البنك هو ماذا هو أن يكون هذا البنك وجودا للاقتصاد الإسلامي في مقابل الاقتصاد الربوي تمام فلا ينبغي أن نعين على هدم هذا هذا البناء أن نعين على هدم هذا البناء خاصة ومقصوده الاسمه كما قلت هو وجود كيانه انا ادري ان بعض اخواننا يقول انا تعاملت حصل في بعض التعاملات ربا او كذا وادري ان بعض اخواني يكون سألته وده في واحد شغال في البنك وقال لي زي زي الايه واساله هذا الواحد اشتغل ليه في البنك فيصل ينس صراف او كذا يعني اذا ما اعتقد ان هو ايه يعني ولو كان صرافاً يدري على الحقيقة تمام ما يجري بعضهم يقول لا بنك فيصل يضع امواله في البنك المركزي هذا قانون ملزم لاي بنك موجود على ارض دولة ان تكون تقريبا ربع اداعات البنك او نسبة الربع من اداعات البنك في البنك المركزي من باب المحافظة على اموال ماذا المدعين وهنا نقطة ثانية عنها عليها وبعضكم تفوت هذه النقطة المشكلة في التعامل مع هذه البنوك ليس الربا واحدة إنما العون عن الاسم والعدوان لأن هذه البنوك تقيم مشروعات غير شرعية أكثر المشروعات التي تقيمها البنوك الرباوية مشروعات قامت الكرة السياحية بناء الفنادق التي فيها خمر وقمار وميسر فإن لم يحرم التعامل معها من جهة الربا حرم التعامل معها من جهة ماذا التعاون عن إثم العدوان وهذه جزئية تفوت على كثير مننا اللي بيتكلم عن قضية الربا ويهمل هذه القضية وهي أخطر تمام لأن فعلا جميع البنوك تقريبا ربوية تشترك في مشروعات غير شرعية ومنها أصلا ما لا يدقر ما لا يدقر في المال ما لا يدقر في المال يعني أقول لك البنك في أخص الأموال وينميها كيف ينميها أخبرني بعض في الثقاق ومنهم أخ كان موجود معنا الآن أنه أخونا هذا يعمل مراجعا أو صاحب شركة تقوم بمراجعة الحسابات للشركات الكبيرة فأخبرني وهو ذو علم لذلك ان هذه البنوك اصلا نسبة العشرة بالمئة تقريبا تدخل في مشروعات اربحية ونسبة التسعين في المئة موزعة ما بين ايداع البنوك ايداع الاموال في بنوك الغرب لتحصيل نسبة او فائدة عالية تصل لاربعين في المئة ثم يعطي المودعين في مصر نسبة كم عشرة بالمئة فيكون تعاون على ماذا على الربا بل تعاون على ماذا على تقوية اقتصاده الاعداء ففي تعاون على الهثم والعدوان وهنا نسبة اخرى تدخل في تعاملات البرصة والبرصة منها تعاملات غير شرعية بالمرة كشراء اسهم في شركات الانتاج الاعلامي او شركات البيرة والبنوك تشتري اسهم هذه الشركات تمام ولعلمك ان شركات الانتاج الاعلامي اكبر اسهم تدر دخلا يشوف اكبر من شركات الاسمنت والبنوك يشتري الاسهم ويتجر في الايه في البورصه واحيانا في البورصات الايه العالميه يبقى اذا يحرم من جهة الايه الثالثه ان البنوك اصلا لا تتجر في هذه الاموال يعني علة الرجل العلة التي بنى عليها الرجل فتوى في اباحة في التعامل مع البنوك قال ان البنوك بتاخد هذه الاموال وتعمل ايه تتجر فيها وبناء على ما يسمى بالجدوة الاخصادية بتديك عشر وعشرين بالمئ طبعا كإن الجدوة الاخصادية هذه قرآن نزل من السماء ثالثا ان البنوك اصلا بترابي الاشخاص يعني بتأخذها منك وتعطيها لطائفة من الناس بالربا وسبحان الله كلما خرجت علينا فتاة والرباء وأطلت علينا برأسها كلما نكبت البنوك يعني أذكر لما حرب ما يسمى بالبنوك الإسلامية فترة قريبة جدا وأخذوا يقولون ده بنك مصر للتعاملات الإسلامية وده التعاملات مش عارف إيه والخزنة واحدة يبا بتقولوا إسلامية ليه حصلت نكبة البنوط بأن سلسين بالمئة تقريبا من أموال البنوط سرقها طائفة من الناس ممن يسمون بطائفة رجالات الأعمال تمام فعلا فأذانه بماذا بحرب من الله ورسوله تمام فليست المشكلة في التعامل الربع فقط إنما المشكلة في التعاون على الإسم والله والعدوان من جهة اخرى وانا اسف ان كثيرا من الذين ان كثيرا من الذين يتكلمون في قضية التعامل مع البنوب يهملون هذه الجزئية لست ادري اما عن عمد او اما عن عدم علم بواقع البنوب مع ان هذه الجزئية اقوى في التأثير على ماذا على الناس من عدم اداع اموال في هذه البنوب واسكروا ان رجلا كان يضع قريبا من سبعة ملايين جنيه في البنوك، تمام؟ وكان قد يعني كلمني في هذه المسألة، فقلت له تدري أن البنوك تبني فنادق فيها خمر وقمار؟ فقال أنا أول مرة أعلم هذا، ف يعني قلت ارجع إلى الجرائد ستجدني في بنك غزة. من ملاكية ونسبة تلاتين في المية لبنك كذا ونسبة مش عارف هل في بنك كذا يبقى أنت تغطي أموالك للبنوك لكي تبني بها خمارات وبارات وصلاة خمار لو جاءك ولد الآن وأنت تدري أن هذا الولد يشرب المخدرات وقال لك أعطيني عشر جنيه سلف توطيها له قال لا طالما أعرف أن يشرب المخدران قلت له طيب وما تقول في الخمر قال أشد قلت له طيب البنوك تبني صلاة الخمار الخمر وتبني قاعات القنار فطبعا الرجل ما كان يدري فعلا فأقول سلمكم الله لابد من التنبه وتنبيه الناس لهذه الجزية الهمة الهمة جدا أخونا يقول لنا سحبت مالا من البنك وبيه ربا ولا أعرف طرق إنفاقه أفيدك في هذا بما قاله العلامة ابن عثيمين رحمه الله قال هذه الأموال تنفق في أحد جهتين الأولى في جهة الضرورة التي تبيح المحزورة في جهة الضرورة التي تبيح المحزورة ومسل للضرورة التي تبيح المحزورة برجل عليه دين وغرم شديد هذا الغرم قد يسجنه إما أن يسجن وإما أن يدفع له المال فيمكن أن ندفع له مال له الربا هذا لمنقذهم مماذا من, من السجن من باب دفع المفسدة الأعلى وهي سجنه وتشريد أسرته فهي وتشريد بيته، فهذه مسدة أعلى من أني يدفع مال له، مال ربا، تمام؟ الثانية رجل مريض بمرض يحتاج معه إلى نفقات عالية، تمام؟ ولا يملك هذه النفقة، كان يحتاج إلى جراحة هامة جدا بالنسبة لحياته، وليس معه من المال، فيمكن دفع المال عند إذن ثمن لهذه الجراحة. لأن المفسدة هنا أكبر مفسدة ماذا؟ موت مسلم فدفع مال الربا أهول من مفسدة ماذا؟ من باب دفع المفسدة الأعلى بالمفسدة له الأدنى وهذا هو الوجساني لإنفاق هذه اللي الأموال أما أن تترك لهم المال فلا كما يفعل بعض أغبياء العرب يضعون أموالهم في بنوك سويسرة التي توفثا إذا تصل إلى 40% وبعدين لا يقبض له الربا ويترك الربا لهم يقول لا انا لا اكل الربا وبغبائي يترك لهم اموالا وهذه الاموال في باب الاحيين تكون ضخمة جدا ومن هنا كانت فتوى الشيخ ابن عسيمين رحمه الله قال الاسلام يحرم اضاعة المال وفي نفس الوقت يحرم استخدام مال منه الربا لانه ليس في الاسلام غسيل الاموال بدليل حديث الايتام لما جاء له براوية خمر، فقيل له إنها لأيتام، أفنجرها قلّم؟ قال إيه؟ قال لا، فعلى هذا لا يجوز إنفاق هذه الأموال في أي باب طيب، إنما تنفق في باب الضرورة التي تبيح له المحظورة، تمام على وفق القاعدة، تمام، فما التر غير باغ ولا عاد، فلا اسمع عليه. والباب الثاني الذي تنفق في هذه الأموال باب إصلاح دورات المياه في المساجد ونحو ذلك تمام إصلاح دورات المياه في المساجد دورات المياه في المساجد ونحو ذلك أما أن ينفق في مطعوم أو مشروب أو نحو ذلك فلا والله تعالى أعلى وأعلم لا التغفير الآن يعني يبقى سؤال واحد للسؤال الساعة الحادي عشر الراجل يرفع يده من من زمن من ثاني عليه جنيه هو لو ما خدش من الرجل الأولين أنا هنا هنا هذه الصورة هل تجوز بيع الدين تبيعه بمثله لو ان هذه الورقة تعتبر في حكم المقدور على التسليم يعني كأنك تضمن فعلا انه يتسلم المبلغ فلا حرج عليك اما اذا كنت لتضمن هذا فلا يجوز تمام هذا انك شرطته اذا لم تستلم المبلغ فإيه؟ فانا به زعيم فإن بإذن الله حرج عنك والله تعالى أهل وأعلم وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه